يا عصابة الحسنة أن نوريها شكرا لله عزوجل لأنها منه تفضلا وإحسانًا وما أصاب وإذا عصابة السيئة فلننظر في نفسه حتى يحاسبها وي ويستعتب حتى يرتفع الصيام فإذا قال قائلا إذا كان الخطاب برسول عليه الصلاة والسلام فهل الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل فعلا يعاقب عليه الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يستغفر أن يستغفر لدمده وللمؤمنين وقال إن فتحنا لك فتح مبينا ليقطع الله ليقطع لك الله ما يتقدم من ذنب ثم تأخر وهو من بني آدم وبنو آدم خطا وخير الخطئين التوابون فالنبي صلى الله عليه وسلم قد خطا ولهذا قال اللهم قل لي جدي وهزني وخطي وعمتي لكن الفرق بيننا وبينهم سائر بشر من, من أرسل إليهم أنه لا بد أن يوفق للاستغفار والتوبة أما غيره فقد يوفق وقد لا يوفق وبهذا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحصل منه ما يكون سببا في إصابته بالسيئة ولكنه يتال بذلك رفعة ودرجة عند الله سبحانه وتعالى ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع البشر بقوله وأرسلناك للناس ويتفرع على ذلك الرد على النصارى الذين زعموا أن محمد صلى الله عليه الله وسلم رسول إلى العرب خاص. لأننا أقول لهم أنتم الآن تؤمنون بأنه رسول وأنه من عند الله وقد قال الله عنه أرسلناك للناس فيلزمكم على إقراركم بأنه رسول أن تقروا بان رسالته عاما وإلا فقد كذبتم فمتى أقررتم بأنه رسول ولو إلى العرب لزمكم أن تقروا بانه رسول إلى كافة الناس ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل للرسالة وكفء لها وقائم بها بقوله أصلناك للناس رسولا فهو ابتداء أهل لها وهو غاية منفذ لها تماما ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن شهادة الله له بالرسالة مغنية عن كل شهادة. لكن لمن اتقى فما وجه شهادة الله له شهد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رسول حقا في شهادتين شهادة قولية وشهادة تأمين أما الشهادة القولية ففي قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله جيد وأما الشهادة الفعلية فهو تمكينه من إبلاغ الرسالة ونصره على أعدائه وقد قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقويل بعض. ما هو كل الأقويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثين يعني الآهر ذكناه النبي صلى الله عليه وسلم قد شاهد الله له بالرسالة شهادة قولية وفعلية القولية لا نريد لفظ شهادة نعم أنزله بعلم نعم وما يتلسل طيب الفعلية كما مكّن له ونصره غير رسول الأخذ نعم أحسن تبارك الله ومع ذلك مع هذا كله أيده الله تعالى بآيات بينات معجزات ظاهرة حسية ومعنوية وما أحسن مراجعة ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله حول هذا الموضوع في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح فإنه ذكر في آخر الكتاب من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية والمعنوية ما لم أره لغيره حتى إن ابن كثير رحمه الله كتاب كتابه بداية النهاية نقله إما بلغطه أو بمعنوية فيا ما أحسن مراجعة هذا البحث الذي كتبه الشيخ الإسلام رحمه الله حول هذا الموضوع من فوائد الآيات الآيات, الآيات الأولى ولده وهذه منع التطير منع التطير لقوله وكل من عند الله وإذا شئتم أن نؤجل البحث فيه لأنه مهم فعلنا ما يمكن تكون كل هذه الآيات في المناخفين نعم إذا قولنا قال ألم فرر الذين وقلوا لهم ايديهم نعم كما بعد يأتي للنفقين الشيخ وقوم الصحابة هاجروا لا والذين قلوا لهم ايديهم ليسوا كلهم قال ربنا لمفتدان إذا فريقهم فريق مو كلهم الشيخ الآيات البعض قولهم إن تصمم حسن فكل أدي عند الله فما ينتم عز وجل ويقولون طاعات فإذا فرزوا من عندك كل أحد في النفقين يا شيخ إذا جاء أمر من الأمن أو القضاء أو منهم لورطوا الإسلام. هو نفسه بعد أن وقد قيل بي، قد لكن كما قلت لكم أثناء التفسير أكثر المفسرين على أنها في قوم كانوا في مكة متاهدين فطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقاتل. فقال أنكوا فاجهروا. وأيضا المنافقون هل قالوا يوم الدهر دعوين المقاتلين؟ أبداً بل إنهم حتى في غزة أحد لما خرجوا رجعوا من أثناء الطريقة كان أول شخص كان يوعدون من الرسول بصلاة كل الأرض ويعيدون لا، اليهود هؤلاء اليهود هم الذين كانوا يستجعون عليهم قبل. نعم شخص الزراج لماذا؟ ماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ إذا كوشبوا بعض الزراجون؟ نعم، بعض الزراجون كل سؤال كل سؤال ناس <تصفيق> إيه نافع التقويم ما بين هذا تقويم المكتوبة من يلاعلقين تنشر كل سنة المكتوبة بنوع توقيتهم على الروج <تصفيق> آه المحرم. على هذا المحام على محام تطير نعم المهم أن أكون لديها بقدر ما يدعو نعم البلاغ تعود نعم نعم نعم نعم نعم لكن فريق منه مو كله طريق منهم ولعل هؤلاء السبير هم الذين لما هاجروا حصل فيهم نفاق لما هاجروا إلى المدينة حصل فيهم النفاق وإن كان النفاق أكثروا فيه في الخسج والأوسط نعم من هؤلاء الذين هاجروا وقد قالوا دعونا وقاتل فقيل الكبه وايد هاجر منهم فريق منهم أو كلهم انحرفوا عن عن مبدعي الأول ولما كتب علم القتال تراجعوا ونافقوا ولا سببهم فنَعُول المؤمنين ثمَّ خارجنا سلامة إيش نعم البرع والتقوى لا هما الأفضل إلي واحد البرع أت... من الشيطان الرحيم سبق سبق لنا أن أعجاء الرسل يخويلون برسل وبيّن الله سبحانه وتعالى أن كل ما يقع فهو من عند الله وفي آث أخرى بيّن أن طائرهم معهم يعني إن كان هناك شرم فالشرم منكم على أنفسهم وسبق لنا أن ما أصاب الإنسان من حسنه فمن الله وما أصابه من سيّه فمن نفسه وسبقنا ناجم بين هذه الآية والتي قبلها أن السيئة والحسنة من الله خلقا وتقديرا وهي والسيء من الإنسان سببا يعني يكون هو السبب وليس هو الذي أوجده وبهذا يحصل الجامع بين الآيةين وسبق لنا بيان عموم رسالة النبي بيان عموم رسالة النبي صلى الله عليه وعلى وعله وسلم لجميع الناس من قول وأصنافه وأصنافه للناس رسول وهذه آية من آيات كثيرة تدل على رسالته وعمومها وسبق لنا أن الله شهد لصحاح رسوله صلى الله عليه وسلم على وجهين قول وفعل طيب وكل هذا نفسي أن يكون على باله ثم قال الله تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أصنعك عليه خيرا فيه جملتان شرطيتان الأولى من يطيع الرسول فقد أطاع الله فمن هنا الشرط وفيه إشكالات الإشكال الأول أين ذهبت عين الكلمة والإشكال الثاني كيف كانت مخصورة مع أن من تجذب والجواب عن الإشكال الأول أن عين الكلمة تجذبت لأن دامها كانت منزومة وعينها ساكن وقد قال بمالك إن ساكنان ان ساكنان تلتقى يحذف مع سبق وان جاء كلين فحبه استحق فاليا ساكنه والعين ساكنه يحذف حرف الياء اليا وامم كسر العين وهي منثومه فمن اجل التقاء الساكنين وامثله هذا كثيره مثل قوله تعالى لم يكن الذين كفروا فأين جواب السر في من يطير جواب قوله فقد قعد الجملة الثانية ومن تولى فما أرسلناك عليه الحبيضة الجملة الثانية في هذا الشر فيها وجملة وهو الجواب جملة فما أرسلناك عالية جملة سمية ها؟ جملة سمية جملة سمية جملة سمية لأن ما نافل وأرسلناك فعل ما طيب أما وجه اقتران جواب بالفاء في الجملة سمية فلأنه لا يصح أن يكون الجواب شرطا وإذا كان جواب لا يصح أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء، كما قال المالك في ألفية وقرم دفع حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجع وقد ذكر ذلك في بيت من الشعر وهو كمال بسمية طلبية وبجامل وبما وقد وبلن وبالجامل. طيب يقول الله عز وجل من يرزع رسوله فقد أطاع الله وألف الرسول للعهد الذهبي. وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن القرآن نزل في أهد رسالة ويصف أن نقول إنه عام يشمل كل رسل وعلى هذا تكون أل للعموذ وليس للعهد لكن يضعف هذا الاحتمال قول ومن تولى فما أرسلناك لأن هذا الاخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى هذا فالمراد برسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتكون ال... بالأهل ايش الذين فقد أضاع الله إذن طاعة رسول طاعة الله عز وجل فإذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر فأطعناه فنحن قد أطعنا الله طيب ومن تولى يعني فلم يتع رسول فما أرسلناك عليهم حفيظا لأن عليك البلاء وقد بلاء وحفظ الناس وأعمالهم إلى الله عز وجل يستفاد من هذه الآية من هذه من هذه فوائد منها أن الأصل فيما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أنه شرف لعموم قول من يطيع الوصول فقد يطاع الله وينبني على ذلك أننا لو شككنا فيما فعله الوصول عليه الصلاة والسلام أو قال هل هو شرع أو مسيان فنعمل على أنه شرع ومن ذلك أنه قرأ صورة الزلزلة في صار الفجر في الرحل كتير. قال الغاوي فلا أدري أنسيا يعني أم كان على علم فنقول هذا الاحتمال وارد لغواري إذا قلنا إن الأصل أن ما فعله فهو شر يكون هذا احتمال غير وارد وإن ورد عقلا فهو ضعيف شرعا نقول الأصل أن ما فعله فهو شر، شرع ما هو ومن فوائد هذه هذه آيات الكريمة الاحتجاج بالسنة الاحتجاز بالسنة وأنها كالقرآن في وجوب العمل لهم ولكن نحتاج في السنة إلى إثاث صحتها أو إلى إثاث نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم نحتاج إلى هذا لأن ما دامنا لم تثبت فإنها ليس من كلام الرسول. ويستفاد من, من هذه الآية جواز نسخ القرآن بالسنة وجواز تخصيص القرآن بالسنة أما الثاني فمحل اتفاع أن السنة تخص القرآن وأما الأول فمختلف فيه تقيل إنها أي السنة لا تنصح القرآن من من وجهين. الوجه الأول أن دلالات القرآن قطر أن تبوث القرآن قطع. لأنه نقل بالتواتر اللفظي والمعنوي والسنة إيش لست كلام؟ سنة لست كلام. السامي أن القرآن كلام الله منقول إلينا بالتواف اللفظ والمعنى أما السنة فإن الرواك قد يتصرفون فيها فينقولونها بالمعنى وهذا كثير لذلك قالوا إن القرآن لا ينسق السنة والصواب أن القرآن ينسق بالسنة إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه فإنه تنسخ بالسنة يعني فإن القرآن ينسخ بالسنة ولكن حتى الآن لم نجد دليلا أو لم نجد مثالا يستمد من المعارض لكن حيث النظر نقول إنه أي نسخ القرآن بالسنة هابي. هذا يقول جملة اعتراضية سيارة جيب أمام باب العمارة رقم اللوحة من اليمين خمسة صدر سبعة سبعة سفر تسعة نرجو من صاحبها إبعادها ثورا ملاحظة لون سيارة فيجي من فائد من فوائد هذا الحديث نعم من فائدها بالآية أن معصية الرسول معصية لله تؤخذ طريق المفهوم لأنه إذا كانت طاعة طاعة الله فمعصيته معصية لله عز وجل من فائدها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم من وجهي أولا وصقه بالرسول وثانيا جعلوا طاعته كفاعة الله عز وجل وهنا ما حل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجتهد الجواب نعم وسنته نوعان اجتهابية ووحي فمن الوحي هنا سئل عن الشهادة فقال إنها تكبر كل شيء ثم أتاهم جبريل فقال إلا الدين فإن قوله إلا الدين هذا بالوحي وأما ما يقول عليه الصلاة والسلام دون أن ينصبه إلى الله فهو وحي باعتبار اقرار, إقرار الله له كما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر أحدا على قول أو عمل صار هذا من سنته سنته قول وفن وإقرار ومن فائد هذه العادة الكريمة تحديد من تولى وأعرض عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ومن تولى فما أصدناك عليه محذيره كأنه يقول فنحن نحفظه ونحفظ عليه أعماله ودعنا معه ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لا يسأل عن إعراض أمته وأن من أعظم أمته فلن بخ على نفسه قوله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيرا ومن فائد هذه الآية إثبات العظم لله عز وجل وذلك حين جاء برمير الجم في قوله فما أرسلناك عليهم حفيرا وقد ذكر بعض العلماء أن النصارى يستدلون بمثل هذه الضمائث على تعبد الآله لأنهم يقولون هذه, هذه تفيد الجمع في وقال لا غرابة لا غرابة أن يستدل النصارى بهذا المتشابه على طاطلهم لأن النصارى في قلوبهم زي وقد قال الله تعالى فَأَمَّا الذين في قلوبهم زَيْعُمْ فَيَتْسَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهِ والجواب على هذا سهل هو نقول ما لكم تشبثتم بهذه الآية المتشابها وتركتم الآيات المحكمة البينة الظاهرة بأن الله إله واحد ثم بقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم طيب و... ثم قال لهم عز ويقولون فاعل إذا برزوا من عندك بيت ضائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرف عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يقولون هؤلاء من المنافقين أو خليط من المنافقين والمؤمنين يقولون فاعا يعني إذا أمرتهم قالوا طاع دانوا دانوا خلف ولكنهم إذا خرجوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لية طاع فإذا برزوا والبروز معناه الظهور يعني إذا فارقوا المجلس وظهر إجرام إياه وصاروا بدلاً من أن يكونوا الحجرا صاروا صوف والمقصود من هذا بيان أنه إذا إذا فارقوا المكان مفارقة كان بين طائفة منهم غير الليل الطيب بين يعني عامل ليلا وإنما كان عمله ليلا لأن لدع محل محل الخطأ ومحل السر فتجدهم يقولون عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعة لكن إذا ذهبوا إلى قوم غير الذي يقول وبيت طائفة منهم وليس كلهم طائفة منه. غير الذي تقول وغير هنا بمعنى المخالف فإذا قد يفعلوا كذا قالوا طاع فإذا رجعوا إلى بيوتهم قالوا لا, لا طاع يعني يبيتون المخالفة فيما يقول رسول عليه الصلاة والسلام ما الله تَعَالَى، وَاللَّهُ يَقْتُوْبُ مَا يُبْيِئُونَ. والجملة هذه خبرية تفيد أمرين: أولاً تهديد هؤلاء الذين يبيتون غير ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أمرهم لا يخضع لله، فقد عاجلهم بالعقوبة وقد أخر. يقول جل وعلا فأعذر عنهم أعذر عنهم يعني لا تهتم بهم ولا تشغل بالك بهم وتوكل على الله اعتمد عليه، واعلم أنهم وإن بيتوا ما يبيتون فلن يضبعوا حتى لو بيتوا أن يبتشوا بالرسول عليه الصلاة والسلام أو أن يردوا دعوته بإتعاذ الباطلة أو ما أشد ذلك فتوكر على الله والتوكل على الله قال العلماء هو صدق الاعتماد على الله عز وجل مع الثقة به وفعل السبب الذي أمر به فهي مكون من ثلاث ثلاث ثلاثة, من ثلاثة أولا صدق الاعتماد على الله والثاني الثقة بالله عز وجل لأن, لأن التوكل لا ينفع إذا لم يتجروا الواد قدوا وقد قال الله تعالى ومن يتوكّر الله فهو حسن الثالث ثعب الأسباب التي أمر فيها فمن لم يفعل أسبابه فهو ليس متكمل ولا منع متوكّر لابد من فعل أسبابه طيب هذا هو التوكّر على الله صدق الاعتماد على الله بعده مع استقابه و وفعل الأسباب التي أمر بها وقولنا التي أمرت بها احترازا من فعل الأسباب التي لا لا حقيقة له ولا أصل له كما يفعله المشعودون وأصحاب التماء غير مباحة وما أشفر هذا يقول وكفى بالله وكيلا سبق عراب مثل هذه الجملة إن دابعي تعالى وصل بالله شهيدا، وقلنا إن البعد حرف جر زائد، وأن لقى جلالا محل الرحب على أنه فعل واقية إما تنيز وإما حال، إما تنيز أو حال. يقول في هذه الآية الكريمة تبين أن تبين الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يؤمن ظاهرا. ويكفر باطن يقوله ويقول من طاعة فإذا برض من عندك فيت ضائفت منهم غير الذي تقول وأن فائدة هذه الآية التحذير من النفاق وأن الإنسان يجب أن يكون صريح بينا لا يظهر لنسل وجه وإذا احتفى عنهم أعطاه موشا آخر ولهذا لا تجدون أحسن من الشخص الصادق الذي لا يبالغ ولا يمالغ ولا تخذوه الله لمثلاء وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يكون راهبه وطاطمه سواء ومن فائد هذه الآية الكريمة أطلام التقيه التي يتخذها الرافضة دينا من أي سؤال؟ من تعديد الله عز وجل لهؤلاء الذين يتظهرون بالطاعة ويبيتون خلاف الطاعة وذلك في قوله والله يكتب ما يبيتون ومن فائد الآية الكريمة اثبات الفعل لله عز وجل بقوله يكتب لكن هل المرال أنه يكتبه هو بنفسه لو على مباشرة أو يأمر بكتاب الثاني هو المراد لكن ما فعل بأمر الأمر الآمر فهو مقصود إليه وإلا فالذين يكتبون أعمال هم الملائك لقول الله تبارك وتعالى كل بل مكدبون بدين وإن عليكم لحافرين كراما كتب ويصدق أن ينسب الفعل إلى الآن لبث شرعا وعرفا ولهذا يقال أنت يقال دنا عمر بن العاص مدينة الفسطاط ومعلوم عن عمر بن العاص لم يباشرها به بنفسه ولكن أمره ويقال بنا الأمير قصره هل ولا عليها بالذي الوقتين لا ولكنه أمر بذلك ومن ذلك قوله تعالى والسماء بنيناها بأي أنتم أشد خلقنا من السماء بناها ليس هكذا شرع زوجا كما خلق آدم في يده لكنه قال كن فيكون. لقوله تعالى المستوى إلى السماء ويد خال فقال لها والارض إتيا طوًأ أو كرها قارك عتينا طائِن. نعم. ولكن عليه وعليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة ما حدث فيها وغسى ما لم تعمل أو تتكلم نعم نعم قال العلماء العلماء السلف في عقائدهم كاتبت ثوراة بيدي كل شيء. وإذا صححته وأتجي به مصححا أجب. مصحور. لا. هذا يجب أن يكون شيء. بل هذا جنيع على أن السنة تعتبر كما يعتبر القرآن، وأنها قد تعتمد بتفاصيل وتفصيل ليس موجودا في القرآن. وهذا هو الواقع يعني في القرآن آيات مجملة لم نتبين المراد بها إلا في وسط النص. نعم حبيب. والسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم النبي وظهر أمره في غزوة بدر بدأ المنافقون يخافون بدأوا ينافقون واللي حتى في أول القتوم ما كان يحسن ما عرف ولا بدر نجم من حين حصل الظهور للرسول عليه الصلاة والسلام في بدر نعم كان يريد ابيت لثنى اللغه وانها في وهذا هو الغالب هذا هو الغالب ولكن ما يعني ان ان يكون ان لجا في حاله مثل القول للافار قالت أنا بتوك الله أبغي يحصل مشي وأحب عندي حرف وجوه على الله عشان ما يجي الموت يحصل ما حصل الموت لابد أن يحصل لا إذا حرف إذا حرف ما رح لابد أن يقلب الدروز لابد أن يتحصل لا؟ نعم بعد لأن أمامي عدد قطيع تخلص منه لكن الموت اللي يأتيني الله ما ما ما يتخلص منه لكن ما دام عندي أتباع لأجاهض هذا الموت فهو المقدّر كما أن الإنسان لو جاء وأكل لا إنه ولو قرفل أكل لما ما في لكن إذا قرّق كيف نعمل في رجل قتي؟ وفي ظننا أنه لولا مقتل بقى؟ فالجواب أنه لا يمكن أن يتغير الأمر عن الواقع. فالمكتوب في اللوح المحفوظ أن هذا الرجل يموت في هذا القتيل في ذلك الزمن وفي العصور. وظننا أنه لولا مقتل بقى هذا ظن لا لا حقيقي. ظن الغير واقع. وذلك أن ما وقع ذلك يمكن أن يتغير لاقص مهما عمل أنك لن يتغير في الأسباب، أن ما بها نعم هذا ماذا بمنه أنفى؟ اسمع بين الأمرين <تصفيق> أولاً في جرّ لا، فهنا نقول كلمة جرّ، ما تأتي في الأمور الشرعية في الأمور اللي من من ما الخلق، لا بأس جرّ إيّ، إيّ، ما لون؟ هذه في الأمور الشرعية لأن الله أخبر عنها، فلا بد أن تأخذها وأن تجاد أما الأمور المصنوعة فهل تجد أنها ما سنعر أولاء يكون واثقا يحيى صحيح لكن الآن سابقا الجلسة الآية إن شاء الله كذلك الاعراب لا هذا المقصود بالاعراب أن لا ي أن لا يعتمدهم وإلا فلابد من بين الباب لكن بدلاً من يقبل نفسه يرى أنه مثلما يقول أعرف عنه أصوات وما شبه ذلك نعم إن في أيدين أيدي قوة ما تخر كينت لو حاول الدخول وجد الباب مغلقا هل هل أضاف الله الأيدي إليه هل أضاف الله الأيدي إليه قال عيدنا طيب إذا لو كنا في أيدينا بأيدي الله لو كنا قلنا الله ما ما لم يقل، تعرف؟ والأيذ كله عش ال العربية يعني القوة، وانظر إلى قوية عالى واقوى، وبنينا فوقكم سبعا، سدادة أي قوية عظيمة، كمال. أما قول الله ورسوله فلازمه الصحيح حق لأن الله تعالى عالم لما يكتب على قوله وأما ولكن الشرط أن يكون لازما صحيح لألا يأتي آياته فيقول هذا من لازم كلام الله وليس كذلك وأما غير الله ورسوله فلازم قوله ليس قول الله إلا أن يفذل إلا أن يذجمهم وذلك لأنه ربما لا ربما لا يقر جأنه من لازم قول وربما لا يكون على ذلك حين قال القول فإذا ذكر له هذا اللازم وكان باطلا غجع نعم من سمع هذا. راحه عنده وهو على الله وكفى بالله وكيلا الا يتدبرون القرآن ولو كانه عند غير الله لا وجد من في السماوات ولا في الارض ان جاء امر الرب في به ولو رتموا الا الرسول والا ان من قبل من لا علم لنا بما استهزئون بهم ولولا لطف الله عليكم ورحمه ولو تبعتم الشيطان الى ضل لاقاتل في ذلك ان الله لا تبلغ اننا نخطو وحدي عَسَى اللَّهُ أَيَّكُسَّ بَثَ لَكِمْ أَشَفَهُ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَثًا وَأَشَدُّ كَبُّ إِلَا أعوذ الله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وَيَقُولُونَ طَاعًا ها؟ ماذا؟ هذا؟ طيب ويكون أضعف فإذا برز من عندك ذي كفائية منهم غير الذي يقول والله يقدر ما يقدر تعرف عنهم وتوبك إلى الله وكتاب الله وكيف من فاضه الآية في ذكرهم تقرأون عليها مثل الآيات السابقة إقرأ التقيية Apa هذا مطعونها ليله لقول الله بينت طائفه منهم غيرنا لذلك ومن فائده كريمه أن قول النبي صلى الله عليه واله وسلم تقول الله في وجوب طاعته وترك ما نهى عنه و أن يحذر هؤلاء الذين يبيتون غير ما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آل وسلم ومن روائد هذه الآثة الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية التي تكون من بعيد الله لقوله تعالى والله يكتب فإن قال قائم لقد فشرتم الكتاب هنا بكتابة الملائكة قلنا ولكننا وكابة الملائكة وقعت في أمره والأمر من الصفاء الاختيار وهذا النبيد دلت عليه الآية الكريمة وما ذهب إليه أهل سن وجماعه من أن أفعال الله أفعال اختيارية وذهب أهل التطبيل إلى أن الله تعالى ليس له أفعال اختيارية تقوم به وأنه يمكن أن يتجدد له فعل وأنه لا يمكن أن يتجدد له فعل لأنهم يدعون أنه لا يقوم الحادث إلا الحادث وهذا ضاب بل نقول لهم عكس ما أغادوا أن من لا يفعل ناقص ومن يفعل إيش؟ كامل لا شك أن من يفعل أكمل مما لا يفعل فالصباة على وهي السباة الثعرية لا شك أنها من كمال الله هذا وجهه. قال الله تعالى إن ربك بما بمايرى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلم لله. لقوله يكتب ولا كتابة إلا بدر. ومن فوائد الآية الكريمة الإعراب عمن أيسنا من, من أصلح. بقوله فأعرض عنه. وتوكل على الله ولكن هل هذا يعني عرابة مطلق بحيث أن لا نعيد عليه كرة مرتزانية أجوار لا إنما نعرض عنه ما دمنا قد أليسنا من من صلاة ومن فراجات كريمة وجوب التوكل على الله لقوله وتوكل على الله يعني اتمد عليه في جلب المناب ودفع المضار بما أنك لا ترطل حصول المنافع إلا منه ولا دفع المظار إلا منه سبحانه وتعالى والتوكل على الله معناه تطوير العمل إليه وصدق الاعتماد عليه واستقف به سبحانه وتعالى وهل يجوز أن يطلق هذا اللقف على المخلوق فيقول توكلت على فلان في شراء سيارة الناس نعم يجوز والفرق بينهما بينها وبين التوقع على الله أن التوكل على الله تفويض مطلق يعتقد المتوكل فيه أنه مفتقد الله عز وجل أما هذا فهو تفويض مقيم ثم إن الموكل أو المتوكل يرى أن المتوكل عليه في عطفة أقل من رتبتي فهذا هو الترب لكن إن اتحاش لإنسان هذا الضول توكلت على خلان وأبجله بقول وكلت خلانا كان خيرا ومن فوائد الآية الكريمة خفاية الله سبحانه وتعالى من توكل عليه بقول وكفى بالله وكيلا كفى بالله وكيلا وهذا تقوية ومن يتوكل على الله فهو حسبه ذكر بعض المفسرين على قول الله تبارك وتعالى عن موسى أنه قال الذين جنهم قد جرني عند ربك فأنساه الشيطان في الأرض فلبتت استجبيت عصيًا أن الله تعالى قدر أن ينسى هذا أخذ ال لأن موسى لما قال فرني عند ربك صار فيه نوم اعتماد على هذا السجدة هكذا زعم والله أعلم وقد قال إن الله سبحانه وتعالى قدر عنيس هذا الرجل من أجل ابتلاء موسى ابتلاء موسى حتى يتم له يتم له الصبر بأنواع السجود. ثم قال تعالى أَفَلَا يَسْتَبَرْنُوا الْقُرْآنِ أَوَلًا بِالْعَرَابِ أَفَلَا الْهَمْدَ هُنَ لِلْسِبْهَامِ وَالْفَاءِ عَاطِل فَأَيْنَ الْمَحْتُوكُ عَلَيْهِمِ مَنْصُوكُ ليس أنا مَعَلِي إذا أنفا حفظ إذا أنفا حفظا أينما تفعله؟ نعم فألا تمام فيها قولها. قول هذا القول الأول أن الهمزة داخلت على مهدوك تقديم أغاثل فلا يتدبرون القرآن او انه ما سبق وعلى هذا فتكون موضع الهمزة بعد الفاء ولكن قدمت لأن لها الصدارة الاول اقعل والثاني ايصى الاول اقرب بطواه انه يكون هناك شيء مقدر ما عليه والثاني اسهل وايصى لانه لا احتاج الى تقدير وربما في بعض الاحيان يصعب عليك جدا أن تعين هذا المفهوم. وقوله ولو كان من عند الله لا وجد في أثلا من كثيرة فيها لون الشرطيه فما هو تبشر فيه فيها؟ قوله كان من عند غير الله وجواب الشرط لا وجد لا وجد كثيرة. قال أن لو إن كان جواهر مثبتا، فإن فإنه يقترن من الله جاه أو غير كما في هذا السال، لو كان من عمد غير الله، تواجد في افتراء كبير. وفيه في قوله تعالى لو نشاء لجعلناهم مطانا، وقد توحدوا الله. فقوله تعالى لو نشاؤه جعلناه مجاهد لكنهم قليل أما إذا كان خبر ضمنفيا فإن الغالب حذب الله ووجهوا أن اللامت بالتوكيد والنقل من غاضب التوكيد فتقول لو جاء زيد ما جاء عنهم ولا تقول لما جاء عنهم عرفتم لكن قد من الله بياناً مع وجود النفي بما في قوله ولو نقطع خيارا لم افترقنا ولكن لا خيار مع الله لو نقطع خيار لم افترقنا والأبصار ما افترى طيب يقول عز وجل مربخا هؤلاء أفلا تدبرون القرآن والحمد هنا للتوبيخ الاستهان بمع التوبيخ ويتدبرون أي يتأملون ويتفكرون مقصود من كون الإسلام يأخذ الشيء إدبارا وإخبارا يعني معاني للفره ويتفهمها والقرآن فعدان أي علاوة من فعدان وهل هو بمعنى مفهور أو هو مصدر قيل إنه مصدر وانه مثل الشكران والوصان وقيل إنه بمعنى المفروض وحتى لو قلنا إنه مصدر بناء فهو بمعنى المفروض معنا لأن القرآن بمعنى المفروض والمقروض هل معنى المفروض أو المثموض هل من قرأ يقرأ يعني جمع يسمع ومنه القرية لأنها تجمع الناس أو من قراءة يقضر بمعنى ترى فيه أيضا لأهل اللغة قولان والصحيح أنه من هذا ومن هذا فالقرآن مفلوك ومجموع مجموع ومجموع بعضها إلى بعض, بعض والمراد القرآن كلام الله الأنزل ورجب الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتعبد بتداوته الامنوع الجسد في أسلوبهه ومعنىه ولو كان من عند غير الله لو كان اسم كان يودى على القرآن يعني لو كان القرآن من عندي غير الله أي من عندي أحد غير الله لو وجد فيه اختلافا كثيرا أي لو وجدوا فيه تناقضا إما في المعنى وإما في الأسلوب أو غير ذلك لكن اختلافا كثيرا ليس اختلافا قليلا بل اختلاف كثير طيب وإذا كان من عند الله فهل يجدون فيه اختلافا قليلا لا لكن قوله اختلافا كثيرا بيعمل لواقع ما كان من عند غير الله وليس هذا في أنه لو كان من عند الله لو كان فيه اختلافا قليلا بأنه لا اختلاف في كتاب الله عز وجل في هذا في هذه الآيات كريمة هو منه الحث على تدبر القرآن الحث على تدبر القرآن وجب ذلك لا وجب ذلك توبيه من لم يتدبر وإذا كان من لا يتدبر القرآن وضخ فمن يتدبره يثنى عليه وينح إذا فتى الحث على تدبر القرآن ومن فوائدها الرد على من يقول إن آيات السفات مجهولة المعنى وهم أم التفويض الذين يقولون فرضنا بالنسبة لآيات السفات أن نفذوها فقط وأن لا نتكلم في معناها لأن معناها مجهول فيقال لهم كلمة القرآن عامة تشمل آيات السفات وغيرها والله تعالى وطخ من لم يستبر وعلى هذا او لازم هذا ان يكون للآيات مع لان الحس على فتبه ما لا يمكن الوصول وصوله الى معناه حس على متعذب او متعصر وعلى هذا فيقوم الحس من كلام اللغو وينزه عنه كلام الله عز وجل فإن قال القائل إذا قلتم إن آيات الشفاة غير مجهولة منها وإنها معلومة فهل يلزم من ثبوت المعنى مماثلة المفروض فالجواب لا لا يلزم لأن الله يقول ليس كمثل شيء هو في الصناع البسيط ففي الآية الثلاثة المثل إذا لو كان لا يمكن إثبات إلا بإثبات مماثلة لكانت الآية تناقض تناقض مباشرة إذن آيات الشفاءة معلومة بنا لكن بدون تمثيل أي قال قائل وهل يمكن إثبات معنا بدون تمثيل في نعم والنقض مثلا بقوله تعالى بل يداه مبسوطتان من فوق كتائش، فأرد تأويل قرون لا نعلم ما المراد بقوله بل يدان، وأرد تأويل يقول معناها النعمة والقدرة، وأهل السنة والجماعة يقول معناه اليد الحقيقية التي نظير مسماها أجزاء وأبعاد دنا. اليد متى جزء مننا. لكنه لا يمكن إفتاق كلمة جزء على شيء من نسبة الله لأن جزء ما يمكن انحصاله عن الكل وبالنسبة ليد الله وقتل الله وعلم الله يمكن فيها هذا المعرض إذن نقول لله يد الحقيقين يقوي السماوات يمين والأرض جميعا قطته يوم القيامة طيب كيف يمكن أن يتصور يدهم بدون مماثلة؟ يقول هذا عمر صحيح ألست تشاهد الآن للجمل يدهم؟ وتشاهد للهر يدهم؟ يعني تشاهد مرمونا هذه الجملة؟ الجواب؟ لا لا، تشاهد وهل يلزم من إداف داقي للجمل أو للهر؟ أن تكون اليجاني متماثل فيه؟ لا، لا، فالنحيل شاهدنا مختلف. ومقتوى هذه الكلمة أن القرآن لا اختلاف فيه ولا فرق. بقوله: ولو كان من عند غدلا فوجد فيه اختلاف. فإن قال قائد إننا نجد في كتاب الله ما ظاهره التعارض فكيف يتبغ معه بداية؟ نقول إذا رأيت شيئا في كتاب الله ظاهر التعارض فهذا إما لقصور في فهمك، وإما لقلة في علمك، وإما لسوء في قلبك، كما يحمله لا نقول ما في لكن أنزع إلى بلانة التناقض فإما لقصور فهمك يعني أن فهمك رضي قارب أو لقصور علم يعني هناك علم يبين جمع بينهما ولكنك لا لم يعلق هذا العلم وإما لسوء في فهم، يعني نعلم في وإما لسوء في قصد. لأن الإنسان إذا كان قصه سيئ قصدا، إذا كان قصه سيئا، فإنه لا يقبل. كيف يكون قصه سيئا؟ يريد أن يظهر الضراء للمتعارف، لا يريد أن يصير نتيجة مسلمة وهي الجمع بين الأفكار. ولهذا تجد المبتل بهذا الشيء. يشكل عليه آيات واضحة ليست عرب. لكن نظرا إلى أنه يدور يفتش لعل شيئا من الآيات يعرف بعض بعضا تجد هو رجال بالله يشتبر عليه الآيات واضحة واضح جماعة طيب ممكن أن نزيد اجتمالا غادئا وهو التقصير في الطلب التقصير في الطلب نتيجة هو عدم العلم لكن إذا أردناه على أنه سبب رابط كان جيدا وعلى هذا فأسباب عدم من فهم القرآن أسباب عاجل من فهم القرآن أبقى نعم طيب في آيات متعارضة ظاهرا لكنها لا تتعارض الحقيق وهي آيات متعددة ذكرها كثير من العلمة والذين فيها ومنهم الشيخ السنبيد رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب في آية كتابه دفع إيهام للضرار في عائل الكتاب وهو كتاب وخط لكنه مفيد ومن طوائد هذا الكريم ضعف الآدمي فيما يكتب وأنه عرض لأي شيء للاختلاف والخطأ نعم فإن قال الطائر هل من ذلك ما يروى أن الأئمة رحمهم الله من أقوال متعددة في مسألة واحدة أجواب؟ نعم منه هذا لكن ما يقرأ من الأئمة ليس عن قصد ولكنه عن سياسة العلم في والإنسان بشر يزداد كل يوم ظلم فمثلا الإمام أحمد رحم الله قد يروى عنه المسألة الواحدة هده روايات ونحن نعلم أنه لم يتقصد رحمه الله ذلك لكن علمه يأتي شيئا فشيئاً ولهذا تجي عنه عنه في ثبوت الهدام ثبوت الهدام رمضاً تجي عنه هده الأقوال حتى إنهم ذكروا في مجهده سبعة أقوال منها خمسة أقوال نصبع لله رحمه الله طيب من فوائد هذه الكريمة إثبات أن القرآن كلام الله من أين؟ أنا أريد الشخص بذلك سبحان الله من قوله ولو كان من عند غير ذلك فإنه يدل على أن القرآن من من عند الله عز وجل إذا كان من عند الله صار صفة النصف عدد هل يكون مخلوقا لا لا يمكن أن يكون مخلوقا يعني صفة وصفة الفاعد أو صفة المنصوح لازمة لهم ليست فائمة منه ثم لو قلنا إنه مخلوق القرآن فطر الأمر والنحل لو قلنا إنه مخلوق فطر الأمر والنحل وَبَضَلَ الشَّيْئَةِ كيف ذلك؟ إذا قلت إنه مخلوق معناه إن خلق صار مثلا خلق مثل ما خلق السماء هذا السماء أمر فيها أمر نهي؟ لا مثلا مثل ماذا أمر؟ خلق الله حروفاً على هذه السورة لا تجيب شيء أقم السفرة أرقد الله ولا تشكد أي شيء إذا قلت إنه مخلوقاً ليس شيء بها أمر ولا شيء لنا. حروف قرّقت على هذا الشكل فقط. ما لا شيء بها أمر ولا نهي. ولهذا كنا كأجد من ما نسمع كلام الطيب رحمه الله الموصيي أن قول بأن القرآن مخلوق يبطل الشريعة لأنه يبطل الأمر والنهي. فنقول كيف يتصور هذا؟ ووجدنا السبب أنه إذا كان مخلوقا صار إبرة عن صورة كلام. خلق الله رواج، ما يتعلق أمر ولا نهي، كما لو صورت سيارة أو بناء أو ماشية. طيب من من فوائد هذه الفريمة كتابة العلمية أي أن الشيء يكون من عنده وهو كذلك. كتابة علمية قد تكون سفة وقد تكون غرب غربة. فقوله تعالى إِنَّ, إن الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسَتْكُنُنَا عِنْ بَلَدْ ايش نعنجية هذه؟ قرب يعني مداعكة باعنا عن اللحظة وجهة وإذا قلت القرآن محمد الله هذه السفر عندية السفر ثم قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من, الخوف من الأمن أو الخوف أدعو به ولو ردوه إلى الله وحده ولو ردوه إلى بصوره وإله للأمر منهم لعلمه الذين يستندهونه منهم ولولا قدر الله عليكم ورحمكم لاتبعكم للشيطان إلا قليلا هذه الآية فيها الأعراض فيها أدوات الشر متعددة إذا جاءهم أمر من الأمم أو الخوف أداعهم به أين فالشر والجواب أداعه بيه. وهذا الشر يجدن او لا لا طيب وقال وان ورقوم الى باطون وبدا قبل ان يدمهم ذلك هو الذي لا سنقوله هذا القياس وهو لو ورث الشر قد تو متوافق ذلك هو الذي سنقوله و ولولا فضائل عليكم رحمته هذه أيضاً شرط لكنها ليست من النوم الأول وتسمى و... حرف لولا حرف امتناء لوجود وقد تقاسمت هذه الفهمات الثلاث لو ولما ولو ولولا تقاسمت الوجود والعجل فلو حرب انتناء انتناء تقول لو جاء زيد لجاء عمر إذن لم يتعمر ولا زيد ولما حرف وجود لوجود لما جاء زيد جاء عمر ولولا حرف انتناء لوجود لولا فضل الله عليكم ورحمته ولا اتباع إذا انسنا اتباع شيبان لعجز وجود الله هذا وجود وقوله لولا فضل الله عليكم رحمته ولا اتباع ذكرتم أن قوله لا اتباع الجواب أن قوله لا اتباع الشرط فأين خبر ارتد القول فضل ولولا فضل الله عليكم ورحمته وَهِيَ التَّغْرِيصُ وَلَا لَهُ طَلَعَ عَلَيْكُمْ رَحْمَتُهُ مَوْتُهُ كَذَلِكَ يَقُولُ مَالِكُ وَبَعْدَ لَوْلَةٍ غَالِبًا حَدُّ الْخَبْرِ حَتْمٍ وَقَوْلُهُ لَبَتْبَاءٍ الْشَّيْطَانِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا هَذَا مُسْتَفْثِنٌ مِنَ الْبَتْبَاءِ اول الكتاب نعم الامر يعتمل الامراض الدشه لا, لا. تبادلوا الشيطان في كل ما تفعلونه الا قليلا من الافعال او لتتراكموا الشيطان كلكم الا قليلا منه. في هذه الايه ما ما ما ما يسمى بالجناح يعني المجنث ففي اي كلمة فيها جناس لا ها أمر وان إذا أمر من الأمن أجرته إسمه ليه ها كنا في الحرب رأو نو أما إذا قيد أباص وأباص كذا كدّم الوضع والفضل فضل والربيع ربيع هذا إيش هذا فنفسه أباء عالم أباء صفة الفضل عالم فضل صفة الربيع عالم اسم ردي الربيع ربيع, ربيع صفة أحد من أهل الأرض طيب يقول عزوجل إذا جاءهم أمر من الأمن أو الطوف أجابه يعني إذا جاء هؤلاء الشيء مما يخاف أو مما فيه الأمن أداعو به يعني نشرون على فهمهم الصابق لا على الصواع لأنهم ليس عندهم دابع العمد في ذهن الثابة الله عز وجل وهذه نتيجة قوله بما لا تبت قبلها أفلا يتدبرون أفلا فتجدوا أن يذيعون الأمر من الأمن أو الخوف مع أن الأمن ليس فيه خ... ليس في أمن والخوف ليس فيه خوف لكنهم فهموا ذلك فضلوا وأضلوا يقول ولو ردوه إلى رسول ورسولنا ألم فيها فيها للعهد أي رهور الذهب وهو محمد صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وإلى أولي الأمر أولو الأمر هنا يتعين أنهم العلماء لأنهم هم أهل العلم الذين ولك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعد موته والذين شارقوه فيما شاركوه فيه في حال حياة وإلى أولو الأمر منهم وهم العلماء لعالمه الذين يستمدفونه منهم لعالمه أي علم الأمر على الوجه المراد من الأمن أو الخوف الذين يستنبطون أي يستخدون وأصل الصنباط أصله من نبط يعني استخد الماء وثم استخراج الماء استنباطا لأنه كان يستخده فيما سبق الأنباط الذين ليس من العرب هم الذين يحبون للماء حتى أصلوا إلى غايته ولكن المرادة للصداف بالألقاء هو استخراج المعاني استخراج المعاني أي معاني من الذين يستخدمون المعاني التي تخفى على الضغران. ثم قال ولولا قضل الله عليكم ورحمتهم لابتبعتم الشيطان صدق الله العظيم. لولا قضله أي أعطاء ورحمته أي إحسان فالمراد بالرحمة هنا ليست صفة الله عز وجل بل المراد ما مراحل عليه صفة وهو إحسان عز وجل لولا قبل الله عليكم ورحمة لاتبعتم الشيطان ولكن الله عز وجل عليكم ويرحمكم فيعصمكم من الشيطان إلا أليها هو أعلى ما جاء سلف أن قلنا يحتمد أن يكون المراد إلا قليلا منكم أو أن المراد من أعمال طيب الآلة الكريمة وائد أولا الحر على عدم إذاع الشيء إلا بعد يقوم من معنى والمعتد به. يقمن أنت من طولي، من ط... إذا جاء الأمر من الأمن أو صوب عدو به، وحارس إنكار، فإن و... هذا إنكار عليهم، ثم أشرفهم إلى ما هو الأصل. ومن فوائد الآد الكريمة ما جرت به الآد في أن الله عز وجل إذا نهى عن شيء بين وجه آخر غير من هي أن شو جمال أحسن رج وهذه قاعدة, قاعدة جاءت في القرآن الكريم وجاءت في سنة النبوة في القرآن الكريم جاء يقول على الناس لا تقولوا رأنا وفقولوا انظر جاء بدلا جاء بدلها بكلمة مباحة في السنة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم بثامر جيد وسأل من أين هذا قال كنا نأكل الصاع من هذا بالصاع والصاع بالتلاف فقال ردوه ثم عرشدهم فقال اعطي كمر رادي بالدراهم ثم اشتري بالتراهم كمرا جيد انا رأيته ليه من عين اذا لا ينبغي للنسان المبين للناس أحكام شريعة الله إذا نهاهم عن شيء حتى يفتح لهم مكان باب إيش؟ باب الحلم لأنه ما تفرض أن إنسان يعانوا في بولية فقلت يا فهد الحرام ما يجوز ومعاملة في على هذا المنوع أي على أن هذه بولية؟ لا لم يرتفع. إذا قلت هذا حرام هذا ربا لا أكن كفرا به. إيش؟ هذا الزي الحلال حتى يبون عليه طق ما كان مكمل له وينتقل إلى الحلال بسهولة. لأن حرف الإنسان عن ما كان عقده صعب جدا. وهذا يمضي في طالب العلم إذا ذكر الناس شيئا محرم. أن يذكر لهم ما يرتغون به عن هذا المحرم من الشيء ايش الحلال ويعطي شرابا كلام هذا نعم ورب فيه حديث ليس بصحيح اختلاف امتي رحمة وهذا ليس بصحيح بل الوفاق هو الرحمه لقوله تعالى ولا يَذَلُونَ مختلفين إِلَّا مَنْ رَحْمَ رَحْمَ ولو صح الحديث لكان معناه اختلافهم في رحمة بمعنى أن المختلفين فيما يسوق فيه اختلاف لا يعتمون لكن عجيب من العامة العامة هي داع شيئا الشيخ أتوا بنص ولو كان غريبا ثم قصروا النص بما يريدون تأتين لما أجل هذا الشخص يستفيق عامي يقول هذا حرام ولا حرام يقول هذا حرام يروح العالم الآخر قالوا هذا حلال ففأ في... أجو يقول يختلفون ما سمح الله نحمي هذا الرجل الذي قال هذا الحلال يستفيق الإنسان في شيء تقول هذا واجب إذا لم تفعله يذهب إلى العالم آخر يقول ويقول هذا مو واجب هم وش يقول الحمد لله مسأل اختلاف الله اختلافهم رحمة نعم جيمة الإسلام يستطيع عالم يقول انا اريد ان اتعجب في اليوم الثاني عشر انا اريد ان اتعجب في اليوم الثاني عشر هل يجوز ان ارمي قبل الزوال وانصره والله لا لا لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف هذا ال... وقك هذا الرمي لما بعد الزوال ولم يعذب وعفا أن يرمى قبل السوال كما أدى منهم في دفع من مزدلف هذا على هذا على المثل أصلاً يروح لآخر لا ما في دفع الناس الآن في حاجة لتوثيره خلي ينضبط ويمشي راجع لي ويقول الحمد لله اختلاف الأمر خلفت وقت أنذكر كانت لا ويمشي نعم فيقال هذا غلط والحاصل أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن الاخلاف لا شد كأنه شر من الوثاق وأن الرحم تفي الوثاق ولكن كما قلت كذا لو صح الحديث فكان المعنى إيش أن المختلفين مظلومون لأن فيما يسعو في الخلاف لأنهم مشهد والمجتهد إن أصابك الواجران وينقطع ثلاث عشر نعم كذا هذا الكلام كلام العز وجل باعتبار المتكلم به لا يتفاضل خبدا لأنه كلام وحده أما باعتبار معنام وعسلوبه فإنه يختلف قلوا والله الله واحد تعجب ثلث القرآن قارن بين قوله يقوله بين سورة الله الرضاحت و سورة تبتها تجد الفرق العظيم الآن كذلك في الأسلوب أحياناً تجد الأسلوب ليناً سهلاً لا يؤثر إثارة القرق وأحياناً تجده كالصوارق على قرق نعم؟ وأخذ من هذا النظر أننا باعتبار أن نتكلم به او وا ودا تفاضل بكم واحد نعم سدره نعم هذا لي قال لي تعال بقى عليك يوم الاثنين في نعم حدا نعم <تصفيق> الإرادة القومية بارك وفي نوعا إرادة أن يفعل وإرادة الفعل المقابل في إرادة أن يفعل هذه أزام الله لا شك وإرادة أن يفعل الإراء المقال ذات هذه حالة فهمت؟ أنت الآن عندما تأتي تقع على أنت تزور كل عنو غدر هذه ساذقة فعند هذه الزيارة هذه هذه الإراء المقارنة جزء ثانية رحيم تكلمنا على هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوه كما معنى قوله أرض كما إذا جاءهم أمر خضر أمر معنى خضر وما معنى قوله أداعو به نسر. نعم نعم ما معنى قوله إلى الأمن سارة. نعم أول الخوف شراف قولوا لعلمه الذين يستنبطونه من المراد الذين يستنبطونه نعم العلماء ومن يستنبطونه يستخرجونه ويعرفون أن من الحكمة إذا عدد أو عدم إذا عدد قولوا ولولاق الله رفض عليكم ورحمته لتثبات من الشيطان إلا قليلا هذا للسفن نسمك محمد مما يعود إلى من السبعين أو إلى ما اتبعونه في هذه الآية أولا التحذير من التعديل في نشر الخبر ووجهه أن الله حكى ذلك ذا من له ومن فائده أيضا الرجوع إلى آخر الأمر إلا أول الأمر بل إلى رسول في حياته وإلى سنة بعد وفاته وإلى العلماء في نشر الأخبار وإذا عرفها. ومن هو إدراك الكريمة أن هذه الآية تنطبق تماما على ما نحن فيه الآن حيث إن, إن كثير من الناس يعلون الأخبار على آواهنها ولا يبالون بما ترتب عليها من خير أو شر ولا يجنون بين المصالح بعضها مع بعض ولا بين المتافل بعضها مع بعض ولا بين المصالح وبين المتافل يدعون الشيء ينشرونه بدون تحقيق ولا وهذا من دعب المنافقين. لأن الله تعالى ذكرهم في هذا السياق في السياق الذين يكونوا عظاعة فإذا بردوا من عندك فإن يتطائفون منهم غير الذي تقول والله يعطوه ما يريد ما يكون ومن فائدها للعب الكريمة أن أولي الأمر حقيقة من العلماء, من العلماء لقوله وإلى أولي الأمر منهم وهذا كالتسرير لقوله فعالى يا أبي أعلى لنا من الله وعطيه رسول وأولي الأمر منهم فإن أولي الأمر في هذه الآية تشمل العلماء والأمراء ولكن العلماء في المقدمة إذ أن الأمراء مُنفذون لما يقول العلماء من شريعة الله فالأصل لذنهم العلماء والأمراء ينزمن أن نفذوا ما قاله العلماء من شريعة الله فهم في الحقيقة تابعون للعلماء وليس العلماء تابعين لهم اللهم إلَّا أن يُطَعِّرَ الله أمرًا بنعكس به الأحوال وتكون العلماء وراء الأمراء فإن هذا المذاهب وعكس إذ أن الواجب أن يكون الأمراء خلف العلماء لأن العلماء عندهم من شريعة الله ما ليس عند الأمراء لا فيهم